أحيان الله الشيخ السؤال الآن أحد الإخوة يسأل يقول هل يجوز السؤال عما لم يسأل عنه الصحابة <سؤال> من صفات الله <سؤال> لقط لك الشيخ <سؤال> السلام عليكم أظن يعني عن صوت كاما وريفا لكن أظن أن السؤال يعني هل يجوز للشخص يعني يسأل أما لم يسأل عليه أو يسأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا السؤال يعني يجمع سأل. لابد أن يسأل عن وهي تحدثه معه لابد أن يسأل عنها فيما تخصه في حياته، فذلك أسأ في ما سألوا جاره سألوا ذلك منتم لمن صار في الدنيا هل سألوا إذا لم أنا يعني قد كفى الله عز وجل غيفاهم صلى الله عليه وسلم يعني أحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعنها أنها غير وجودنا ولا يسعن سؤال عنها كثير من مسألة يعني العل تتعلق في مسألة اسمها والصفات لم يكن أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعنها لكن قد يضطر الإنسان <تصفيق> قبل فتره جاءني اجاني احد الناس وكانت قال بعض هذا الذي نسمع عن قصص طرن وتهت احمد وقاضيه ففكر دائما هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بده لا بده كان مخبرا يشتغل دم على سليمان صرنا سبقه الطياره على لا حدود لقد هذا نقول ألعن عليك هذا ليس من من أسم يعني كما ذهب الجاب العود لا يجوز لهم أن يألوه لأن يعني أن يجلس في بعضه لا حمل كلهم تلك الأسرة يعني مسألة تتعلق بكلام الله جل وعلا بعض الصفحات أي لغة قد يمكث الإنسان فيها في الصفحة الواحدة قد يمتصها وسنصف وهو يد أنا تذكر مرة يعني كنت عقدت في المجلس الثاني المطلق بشرط الإطلاق والمطلق لا بشرط الإطلاق واتو بعد ذلك حصل نقاش بيني وبين أحد الناس هذا قبل حوالي ثلاث عشر ثم رجعت فأخذت أقرأ أتذكر أنا يعني وهي صرت أبحث ونصف حمّو الله أبحث ونصف وبعد ذلك طعم عشرة تقريبا فانتبه إلى دعمي دون نصف يعني ما كثت عليها تقريبا الساعتين أو ساعة, ساعة ونصف ويعني كنت أظن نفسي يعني أن أفهم ما أقرأ ولكن هذه المسائل ليست كل المسائل يستطيع بعض الناس أن يفهمها ولا يجوز له أن يسألها قد يسأل عنها ثم يرتد عن دين الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا عن تبدأ لكم تسؤكم وأن تسألونها حين نزل القرآن أن تبدأ لكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كتافرين فهذه المسائل يعني قد لا يتحمله عقل الإنسان أو أنا الوقت غير مناسب لذلك هو إنسان ينظر وأيضا المسؤول يوجه سائل كما قال صلى الله عليه وسلم حينما يعني رأى حبوي ذكر الله من الشيطان يأتي أحدكم فيقول له من خلقك من حتى يقول له يعني من خلق الله وكما قال صلى الله عليه وسلم قال فأنتك فلينتي والسعيل الله من الشيطان وليقول آمنتوا بالله وليقول آمنتوا باله آمنت هنالك مسائل لا تتحملها حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خار أصحابه في القدر يعني غضب وحتى كما روى الراوي كأن حب الرمان يتفقع من وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة, أو من شدة غضبه ليست كل المسائل تفتح إنما يسأل عن مسائل قد لم يسأل عنها أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ينظر في حال هذا السؤال فإن كان هذا السؤال مما يقبله الشرع قبل وإن لم يكن مما لم يقبله الشرع فلا يقبل وجزاكم الله خيرا طيب السلام عليكم ورحمة الله أعتذر الأشيخ لأن الصوت أحيانا كان يكثر انقطاع. لكن هناك سؤال سأل واحد للإخوة هل المؤلف أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بطريق الحوادث فقط؟ لو كان السؤال مفهوم شيخ أدرك لك اللي. طيب اللاقف لا بغش الصوت مسموع يا أخوان صوت مسموع صوت الأخ يعني السهل أيضا ضعيف للمرة الثانية لكن يعني الذي فهمته هل يجوز الاستدلال على وجود الله جل وعلا غير بغير, بغير الأزل عقلية هذا إن شاء الله كنا لو أسعفنا الوقت كنا سنتكلم في هذا الموضوع لأنه هو موضوع الدرس القادم أو ضمن الدرس القادم إن شاء الله الله عز وجل يعني يستدل عليه بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية وبالأدلة الفطرية يعني هذه المسائل يعني كما يعني قال أهل العلم أن البهائم بل بالجمادات تعرف أن الله عز وجل يعني موجود ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرفه يعني حجرا يعني يسبح أو كان يسبح الحصى يسبح الحصى في يديه فلا يجوز أن يحصر الاستدلال الناظم ذكر يعني بعض الأدلة نحن إن شاء الله سنسير شيئا فشيئا فهو يعني تتكلم عن الأدلة عقليه سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله حينما نتكلم في مسألة الأسماء والصفات سنتكلم أيضا عن الأدلة الشرعية لكن امتدأ يعني كلامه هو يعني بل بالعقل يعني لو لم لو لو لم يكن عند الإنسان دليل شرعي فلا بد أن يستدل بعقله والعقل مناط التكليف فالله جل وعلا يخاطب أناسا يعني عقلاء ليسوا يعني جهال دلالة الحوادث ليست عقلية فقط إنما دلالتها دلاتها عقلية وسمعية كما قلنا لكم يعني هنالك آيات كثيرة تتكلم عن الخلق بما أنك آمنت بالله جل وعلا فالأدلة هنالك أدلة فطرية أدلة عقلية أدلة شرعية هنالك حاجة في النفس هنالك حاجة في النفس كشد من حاجة الجوع ومن حاجة العطش إلى عبادة الله جل وعلا وإلى إثبات أن هذا الكون مخلوق يعني من عند الله جل وعلا فلا تحصر فلا تحصر الأدلة على أن الأدلة عقلية فقط لا تحصر بأن الأدلة عقلية وأنها من الأدلة كما قلنا لكم <تصفيق> أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية وإن شاء الله سنتكتلكم عنها في الموضوعين إن شاء الله طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب أحد الإخوة يسأل ما سبب ما ما وحرف وحرّف توحيد الألوهية من العلماء؟ هو يعني هذا السال أن يسأل ما أسباب تحريفه تحريف معنى توحيد الألوهية من العلماء؟ أو أسباب انحراف العلماء عن تعريف معنى توحيد الألوهية؟ أو ال أو تركوا إثهام الناس معنى تحدث هي أو الخلط الذي يحدث بين المعنى النظري والمعنى العملي. لو كان السؤال واضح شيء حنأتركه. طيب يعني هكذا السألة معروف يعني مسألة الانحراف عن الحق يعني يعلمها القاصي والداني إما أن تكون يعني عن جهل وإما أن تكون عن علم والمنحرفون يعني في هذا الزمان أحد شيئين إما شهوة وإما شبهة فالشبهة يعني تزالوا بالتعليم والشهوة أيضا تزال بالتذكير بالله عز وجل والتخويف والله جل وعلا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكن الإشكال أن كثيرا من الناس في هذا الزمان ممن لبس عمامة أو درس في الأزهر أو درس في الجامعة يعني درس الشريعة أصبح يعني وكأنه علام وكأنه عالم وهنالك يعني صناعات للعلماء في هذا الزمان ينفخون الشخص وينفخوه وينفخوه حتى يقال عنه بأنه العالم البارز والقياد البارز والعلماء الفهامة وهذا حقيقة يعني لا يغير في حقيقة الشيء نحن لا ننظر يعني إلى المنظر وإنما ننظر إلى المحضر. يعني يعني كما يعني قال الناظم قال مهلا هداك الله قد لبست زيا به على الوراء لبستة عمامه بيضاء بيضاء فوق الهامي وجبة واسعة الأكمام وكتبا مرصوطة مرصوصة الصحف على الكنابي وعلى الرفوف حظك منها أن تقلب الورق ولم تصل اللحم منها والمرق وأيضا في المقابل هناك كثير من العلماء يعني ما لا يقدرهم الناس ولا يضعونهم في مواضعهم ولا ينزلونهم منازلهم يعني الصوت غير مسموع يا أخوان هل الصوت غير مسموع الص الصوت بعض الأخوة يضعان اثنين اثنين هل الصوت مسموع آآ إذن آآ كما قلنا لكم هنالك بعض الناس الذين رفعهم بعض الناس وجعلوهم علماء وزيّه على الناس ولبسوا عليهم دينهم وقالوا هذا زورا وبهتانا هذا علامة وهذا فهامة وهذا وحيد ذهري وهذا تريد عصره وفي المقابل هنالك يعني أناس من أهل العلم هؤلاء يعني لم يقيمهم أو لم يضعهم الناس مواضعهم ولم ينزلوهم منازلهم يعني كما يعني ذكر الشيخ يعني محمد الأمين الشنقيط عليه رحمه الله حينما مر بمصر وكان يتردد على الأزهر فكان يعني يمر على أحد المطاعم فكان وكان بدويا لا يعرف المطاعم فكان الأخ المصري يقول تفضل يا بيت تفضل يا بيت تفضل يا بيت فهو يعني قال أول مرة استحييت وفي المرة الثانية قال في اليوم الثالث قال ف لي تفضل هات هات فهو ظنها ضيافة ولا ولم يكن يعرف المطاعم فقال ونظر ما فقال إن بمصف قد لمشتبهات أولا منها كي لا يقال مغفل منها شرفتنا ومنها على عيني ومنها تفضل ليس بعد ذلك قال ليس على الفقيه من ضيافة ولا شهادة ولا مكافة ذكرها عياض في المدارك عن سعد المغامر عن مالك قال كأني في المحافل وعمرين كأني في المحافل وعمر وهمز الوصل في درج الكلام. يعني أصبحتوا قالا مهملًا لا قيمة لي ولا ينزل ولا ينزل الناس منزلتي أصبحت كواوي عمر تكتب ولا تلفظ وكهمزة وهمزة الوصل تكتب ولا ولا تلفظ, تلفظ ولا تكتب. فهذه الإشكالية أن كثيرا من الناس يظنون أنفسهم علماء أو أن بعض الناس يرفعهم في مقام ليس هذا المقام مقامهم ليس هذا المقام مقامهم مقامهم يضلون ويصدقوا فيهم فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم لكن يقبض القبض إذا كان يبعاد تأخذ ناسر وجهها فتفتقوهم فتفتقوهم فأضم دعام على أبواب لمن أطعم قذفوا إلى جهازه كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه هي اللفقة فهناك جل وهناك خور وهناك خور اعلموا امسي يهدوا اما لهم اضروا كانوا بياتا يكون الكم توشيط الولوبيين ناحية هذا في خلاف بين الاخرى وبهل السن الجمال لما لم اقرأ احباش شرسة بقية عريفة توشيط الولوبيين معروف كمان معروف نحينا المنطقة وكتفى من العالم عنده في دروبية ولا يتعلق كمان وقال تقسيم <تصفيق> الذي اسمته حدوية إلا وكان كان سبب بائع ملوخ ببائع الملوخ وغير كالإمن والرحمة عن الماشعرية إلا أنه قبره فهياً عن المرء عن عروس فهياً عن المكر فالمسألة المسألة ليست في حدوية حدوية مالك ما قولنا يمعنون يعرف في حياته وحبوبه وفلاصف الصحات إذن أنها تبني من نظر في النظر لا على تتكلم عن الهيئة بينهم يمعون الأما وفونا الضفات ويقول الله جل بأنه لا يجعل الله عز وجل في الناس إنما يجعل الله عز وجل يجعل يسم الله عز وجل به اسم وهذا موجود عنده وهذا يطيع أنا هذا يعني ما أستطيع يعني هذا الذي يأخد عليه في مسألة الـ الـ الـ الـ الكلام عندي يعني هناك تقطيع شديد وأخونا يعني تورب روجكت يعني هذا صاحب برنامج جديد يعني هو الذي يعقد لنا هذه المسائل ويقول هناك تقطيع شديد فاستجاب روحونا يعني هذا الذي نستطيعه وهذا الذي نتكلم فيه وجزاكم الله خير في صوت يتور حيا الله بالمنذر الله مسيك بالخير حياك الله يا شيخنا شلونك بالمنذر وين رحت حياك الله يا شيخ عندنا سؤال يا شيخ ابو منذر الله يحفظك هناك من ينتسب إلى تيار السلفية الجهادية زورا وبهتانا أمثال حمال بيتي يا شيخ عمر وهناك من يثني خيرا على رئيس هذا الحزب الدعي حاكم الامطيري نريد رأيك بأصحاب المناهج هذه حزب الأمة وبعض الترهات وبعض نواقصهم وتبيان حالهم وحفظك الله يا شيخ السؤال عن حاكم الامطيري ما رأيك بحاكم الامتيري وجزاك الله خيرا شيخنا أبو المنذر السلام عليكم لكم لغط جزاكم الله خيرا يعني هقولنا يعني لا لا نريد أن نخرج خارج الموضوع لكن هذا السؤال يعني قد أجبت عليه من قبل وتكلمت في ذلك وتكلمت وأنزل يعني من أراد أن يرجع بالتفصيل إلى ذلك يرجع إلى رسالة كتبتها اسمها حاكم المطير واجتماع الضليل حاكم المطير واجتماع الضليل يعني حقيقة لم أكتبه إلا بعد أن قرأت يعني في أكثر من مئة صفحة مئتي صفحة تقريبا كل يعني ما كتبوه هؤلاء القوم وكل ما دونوه بالإضافة يعني أحضر لي بعض الإخوة حوالي سبع كتب في هذا الموضوع وبحثت فيهم لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد يعني في الحكم على المسألة أو شيء يكون الإنسان عنده حكم شرعي صحيح عنده حكم شرعي صحيح فلو أتيت بأحد الإخوان المسلمين وسألته مثلا عن حاكم المطيري فسيقول هذا الرجل على خير وهذا الرجل ما الذي أفعله هذا الرجل يعني كذا وكذا وكذا وين تأتي إلى رجل آخر من ممن يعرف التوحيد ويعرف حاله فعند ذلك يعني سيتكلم بما يدين الله عز وجل به فالحكم على شيء فرع عن تصوره فلا بد أن يكون هناك حكم شرعي ولابد بد أن يكون هناك فهم للوقت قبل فترة أتعجب أقرأ أحد الناس الذين يكتبون باسم مستعار اسم غريب الإخوان ينزل الكتاب المستقبل قائل سلطان الله وقرأت ماذي عن شيء يخطو شيء وهكذا يعني سموك يطاعمة في الجويس بدخول الوصول الى البرلمان الى الاشتوك ومعن طريق البرلمان هل يسمى هل يفتح؟ هل يسمى هل يفتح؟ هل يسمى كان قطاع قرآء فقط، ومهما هو قراء المرتد والغريب، علم يعني هو يعني ما لم يأذن به الله يعلم فساد معتقد هذا الرجل، ويعلم يعلم أيضا أن هذا الرجل حينما يتكلم ويقول بأن السلطة أن الشأن أن أن أن الأمة هي مصدر التشريع، ويحاول أن يلبس مرة أخرى. ويلبس مسألة في مسألة هذه المسائل يعني تكلمت عنها لا لا استحضرها بالضبط لكن هذا الرجل عنده نوع من التلبس مرة يقول بأن الأمة هي مصدر التشريع ومرة يقول بأن الأمة ليست مصدر للتشريع وي ويذر الرم في العيون العيون الرماده في العيون ومرة يقول بأن الأكثرية هي التي تقرر ومرة يعني الرجل عنده تناقض تناقض كثير لكن اوضح ما في هذه المسألة ان الرجل يعني صاحب منهج تراجعي صاحب منهج يجيز البرلمانات وكفى في هذه المساله كفى بهذه المسألة من من باطل كفى بهذه المسألة من باطل بل نحن نعرف من احوالهم ومن جلساتهم عندنا نحن في الاردن ان أن أحدهم وهذه عليها شهود يقولون في جلساتهم الخاصة لابد من إسقاط أبو محمد المقدس وإيجاد رجل بدلا منه ولا بد من إسقاط قياداتهم وتفريغها ونجحوا في ذلك والتفوا على بعض الشباب ويستخدمون المادة ويستخدمون المال وفردا فردا ونعلم يعني تلبيساتهم ونعلم ضلالاتهم ونعلم كذبهم ونعلم مشيرون فيه لكن أنا الآن يعني ااا أتكلم معكم يعني هؤلاء يجيزون ال مسألة البرلمانات من كان يجيز البرلمانات انتهت انتهينا عند هذه المسألة انتهينا عند هذه المسألة والأخ يعني يقول أبو مثال اللهوي أو هوناركاتس يعني لهم تسجيلات أو محمد المقدسي له أيضا تسجيل لعل أنزلته في قضية فتوى شيخ فتوى المقدس حينما تكلم ورد عمن رد عليه موجود ضمن أيضا ضمن ضمن رسالة ذكرتها يعني هؤلاء الناس والله ما تركوا يعني شاذة ولا فاذة إلا واستعملوها منذ أنا تعجب منهم يعني هؤلاء الآن الذين في تيار الأمة عندنا في الأردن أنا أتكلم عن الذين عن سماحة الملك مطيري غلا تكفيريون في لحظة من اللحظات صوت مسموع صوت مسموع يا اخ الياس صوت مسموع نعم في لحظة من اللحظات يعني ينقلبون من تكفيريين من اقصى اليمين الى اقصى الشمال من اقصى اليمين الى اقصى الشمال من الناس يكفروننا ويكفرون المجتمع وبعد ذلك ينقلبون الى قضية البرلمانات و كلنا قد كتبنا فيهم في البيان معروف البيان الذي نزل فيهم قبل حوالي أربع سنوات يعني وقعن عليه أكثر من 26 شخص على هذا البيان والعجب العجاب أن بعضهم يعني بعض الذين وقعوا في البيان أيضا وقعوا معهم من معهم ومن كان يحذر منهم أصبح يجالسهم أصبح يجالسهم والله الفتنة يعني عندنا يعني فتنا عجيبة تعصف بكل شيء عندنا في الأردن يعني هنالك يعني انقلاب على على المنهج هنالك التغير هنالك الكلام هذا يعني وكثير من قام يشاطر أموره هذا سابقا الآن الأمور انقلبت يعني أنا يعني قلت لأحد منهم حينما جلست معه وأدّر أنه كان على ذلك المذهب وأنه نكذب عليه قلت له والله إني أعرف أن الإنسان يكذب في حياته في اشارات في طعامي فيني لكن فيني وونجعل المسائل لا نقتطع نتكلم فيها لاخر في عنها شاء الله باذن الله لكن هذه لم احد قال على طول هي ولدينا نشارك الاحباط او كان صاحبي ومهما يكن مرتبه الشخص يعني لو كان من أقرب الناس إلينا وخالف منهج الله جل وعلا فوالله لا كرامه لاحد امام دين الله جل وعلا فحاكم المطير الآن لا أستحضر المان أراد أن يرجع يرجع إلى حاكم المطير واجتماع ضيق حاكم المطير وأنا يعني حينما كتبت ذلك كتبت ذلك أعلم حجم المؤامرة أعلم حجم المؤامرة التي حاتها هؤلاء الناس منذ خمس سنوات هم ويشتغل النهار بالأموال وبالطعام وبالتراب حتى أن والله إن أحدهم أحد الخُبَثاء وهذا السلاوي قال إن شباب التوحيد كلهم أطراشتهم لطقط مغوب طقط مغوب طقط مغوب عندنا رؤؤ رز مع دجاج لحما و معها بادنجان ومعها قرنبيط من تفريغ قياداتهم وإبدالها بقيادات أخرى وكانوا يقولون لابد من أسقطوا محمد المقص ووضع وناس آخرين بالطبع وناس آخرين على شاكلتهم وناس آخرين على شا شاكل على شاكلتهم يعني وهم أصلا هم سبب لجن صافيا منهجا نظيفا لكن أصبحت الآن ترى بعض الناس الأموال أصبحت تتدفق عندهم ابتدأت بالأموال ثم تغيرت العقائد تغيرت العقائد ويعني وما خفي أعظم ال الذي يريد أن يرجع يرجع إلى ما كتبت أنا لم أتهمه ولم أتبلع عليه إنما يعني ذكرت كل ذلك موثق من كتبي وحقيقي يعني من أكثر من مئتي صفحة أكثر من مئتي صفحة وتكلمت والذين يعني الآن يسيرون في ركبه نعرفهم كانوا قبل ذلك في فراء الجهاد ثم بعد ذلك تقلبوا إلى التجديد الإسلامي وكل هذه المنظمات تابعة لفتح للعلم وبعد ذلك أصبحوا الآن أصبحوا يعني يتكلمون باسم تيار الأمة ويعني تاجروا فينا متاجرة لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض وجزاكم الله خير وأظن أن هذا الكلام يكفي ومن أراد أن يرجع ويستكفي فليرجع إلى الرسالة فإن فيها يعني فيها فيها زيادة بيان إن شاء الله وهؤلاء الناس يعني حزبيون يدعون إلى بمعنى إلى الترخيص للأحزاب والعمل من خلال القوانين وذكروا أن يعني قبل أن ننسى يعني لهم يعني طريقة التفاعل ثم الوصول عن تحزم بعد ذلك بعد التحزز بيكون المرحلة الثانية هو التفاعل مع الأمة عن طريق البرلمانات وعن طريق المسيرات وعن طريق المظاهرات هكذا هم يقولون يقولون عن طريق البرلمانات وعن طريق المظاهرات وعن طريق الاعتصامات اقتحامات الناس وبعد ذلك يصلون يعني كما وصل الإخوان الآن كمرسي وغيره يصلون إلى السلطة وقالوا أيضا في مؤتمراتي نحن بدلون عن السلفية الجهادية وبدلون عن الإخوان المسلمين قال لأنه كل التيارات على أرض الواقع الجهادية هذا في مؤتمر تونس الجهادية وغيوها من الأخوة المسلمين أثبتوا فشلهم على أرض الواقع فنحن أصحاب مشروع أمة وأصحاب وأصبح يعني وأصحاب الله لا أدري ماذا أقول لكم أصحاب ضلال وأضلال وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله. في صوت. زاكم الله خيرا يا شيخ وربنا يتقبل منك نسأل الله عزوجل نجرف الحق على قلبك ولسانك. زاكم الله خير. أخي توربو رجعت لغط معك. زاكم الله خير. السلام عليكم حياك الله ابو المنذر شنو انك المنذر يا عمر مهدي وش علومك حياك الله يا شيخ سلم على الشباب اللي حولك يا حدي. سلم عليهم فردا فردا. زورونا زورونا تجدوا ما يسركم يا شيخ. شرب عليها يا أبو المنذر. الله المستعان. حياك الله يا شيخ أبو المنذر. حياك الله يا شيخ. طب يا شيخ الله يحفظك الطعن في المجاهدين أبو سلمة سلم عليه بله الله سلم عليه يا حدي أبو سلمة <تصفيق> مسألة الطعن في المجاهدين يا شيخ معي ابو المنذر ابو المنذر عندما نقول ان الصحابي اخطأ والصحابي أخطأ والصحابي اخطأ نريد ان لنين بعض الناس على عدم تقليد العلماء او على عدم تأخطيئهم هناك من يتشند عندما نقول له اخطأ فلان يعني وضح الصوت ابو المنذر يعني هناك هناك ناس عندما نقول لهم أخطأ فلان مثلا نقول لهم أخطأ ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو أضل الأمة أو هدم الأمة ببعض فتاويه فيتشند ويتحدق فنريد أن نلين له بعض الكلام أن نقول له أخطأت الصحابة أخطأ الصحابة فلان فهل هذا يا شيخ أبا المنذر يعتبر طعن بالدين عندما قلنا له مثلا أخطأ ابن عباس في تلك المسألة وأخطأ فلان من الصحابة في تلك المسألة وأخطأ عمر في تلك المسألة نريد أن نلين ذلك الرجل من قساوة قلبه وتقليده الأعماء لهؤلاء العلماء ولا يريد أن يتنازل بأن الشيخ الفلان يخطأ فهل هذا الكلام قلنا عن الصحابة انهم اخطؤوا طعن في الدين او طعن في المجاهدين وصل السؤال لشيخ المنذر السؤال واضح يا ابو المنذر ولا نريد طب لك الله قد الله يحفظك أيضا يا أبو لياس لغزلت يعني تخرج وخارج السرب وخارج النص بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم ولكل الخلق يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك نوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أهل السنة والجماعة لا نثبت رصمة إلا للأنبياء. والذين خالفون في ذلك هم الروافض حيث أثبتوا عصمة لأئمتهم أثبتوا عصمة لأئمتهم فإن كنا يعني روافض فحقيقة والعياذ بالله سنثبت عصمة للأئمة حتى أقول يعني أن يعني الصوت بسموع الآن يا إخوان. الصوت مسموع. هل الصوت مسموع؟ طيب. نعود يعني فنقول إن من مذاهب أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات العصمة للأنبياء. فقط دون غيرهم ونحن نثبت العصمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا نثبت العصمة لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لهم ورفع قدرهم ومكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون اختارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فما كان من بعدهم فهو لا ألا يعصوا ألا يتنائما بل لا يثبتون عصمة وعدم أخر لما يصر في هذا الزمان لهم تشدد شررا من الروافض القائلين بعصمة الأم لأنهم يثبتا أسمة لآل بيت يسون عليك بيان موها خان وخلطوا بين الحكم الكوني الذي تري هو حكم الحكم الديني الشرعي فهؤلاء حقيقة قد شابه الروافض وشابه أيعا اللي يستون عسا لأمهم أما نحن أهل السنة والجماعة فلا نثبت عصمة إلا للأنبياء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا ثانيا بعضنا قد صيب بهذا الذي يوصيه الآخر يعني كما أننا نقبل أننا غيرنا يقع في الخطأ كذلك نحن نقع في الخطأ وكما قيل ترى القتة في عين أخيك ولا رجزة فيك فهذا يعني من أبطل الباطل حتى قال بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم كل مرة ولكم كل حلوة فكما يعني نقول لهم بأن, بأن مشايخكم بشر يصيبون ويخطئون كذلك نحن نصيب ونخطئ والحكم بيننا وبينكم هو كتاب الله جل وعلا هو الميزان الذي يوزن فيه اتباع الهوى من غير اتباع الهوى قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون عنك صدودة وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك تخبروا وأحسنوا تأويل فهؤلاء الناس بشر إما أنهم معصومون وأنبياء وإما أنهم ليسوا وليسوا برد لأننا نصدر لهم نصدر أصمت إن زعموا أنهم فقد أثبتم ذبيه جل وعلا وعندما ثبتهم الملائكة فلأكتبو لنا بدليل على ذلك أنه لا إله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبون يقول فهذا ثابت يختلف فيما ما بينهم وأسنة ثابتة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في الإثم وتاب إلى الله جل وعلا والقرآن نزل فيهم نزل في حاطب لما نقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زنت الغامدية وتابت وتاب الله عز وجل عليها وكذلك الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا عنه أنه في الجنة قال بل هو في عباءة غلها في عباءة غلها وكذلك حديث ماعز رضي الله عنه. وكذلك المرأة التي المخزومية التي سرقت وقال له وقال صلى الله عليه وسلم عندها لسأم رضي الله عنه حينما يشفع حينما أتى يشفع فيها فقال لا تشفع في حد من حدود الله جل وعلا. وذلك طاعة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أبو بكر وعمر في قضية الحج المتعة. فقال أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء فالخطأ يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من وقع في الخطأ بل منهم من أقيم عليه الحد حتى أن شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله حينما تكلم عن أهل البذر وقال علق على قوله صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم قال المضمون لأهل بدر التوبة المضمون لأهل بدر التوبة يعني أنهم يتوبون قبل الممات وقال يعني ثبت أن بعضهم أقيم عليه حد أقيم عليه حد ولذلك اما يعني قداما حينما شرب الخمر بينا له عمر بن الله عز وجل خطاه حتى كان ان يهلك حتى كان اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقدمه سوره غافر غافر الذنب يريد العقاب قال والله من اي ذنبك اعجت احلالك الخمر ام من قنوطك جله علا فاثبت ان بن لكن نحن قادر يعني لا أبو لاي الله عليه وسلم أيضا مقام وأحمد عليه رحمة الله أنه كان يحيل الفتوى إلى غيره لما أحمد عليه رحمة الله لم يكن ينسب هذا الكلام لنفسه يقول حدثنا أبو فكيخرج من التبع في الكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم عبد الله بن النعوذد أكثر هذه الأمة علمًا أعمقها علمًا وأقلها تكلفا قوما قوم اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه يعني كانوا يصيبون وكانوا يخطئون وكانوا يذبون ويتوبون إلى الله جل وعلا وهم من هم في العلم يعني حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما دفن قال عنه عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال والله لقد دفنت هذه الحفرة تسعة أعشار العلم تسعة أعشار العلم، فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك كان يصيب في أشياء ويخطئ في أشياء، وهو الذي اعترض على أبي بكر رضي الله عنه في في قتال الردة، وهو الذي يعني وقف وحمل سيفه وقال من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفه هذا وإنما غاب كما غاب موسى عليه الصلاة والسلام. فقرأ قريء عليه صلى الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قُتل قلبتهم على أعقابكم لكن الآن يعني أصبح المشهور بين الناس هو في النهاية قال فكأنما يعني أقرأها أول مرة أو كأنما أسمعها أول مرة ورجع لكن الآن أصبح عند بعض الناس يقال له يعني فلان تقل لا الصحابة كانوا قال نحن لسنا الصحاب الصحابة بشر صحابة بشر كانوا يصيبون وكانوا يخطئون وكانوا يتوبون وفيهم نزل القرآن يعني كل القرآن نزل فيهم الصحابة رضي الله عنهم شيخ إذا أخطأوا يعني وخالفوا خالفوا دليلا هذا الآن الكلام فيه من وجهه إما أن, يكون أن يقال بأنه مثلا فلان وقع في الزنا وهذا ثابت في الأحاديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليهم منهم من أقام عليه الحد ومنهم من عذره ومنهم من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من اجتهد من اجتهد وأخطأ ومنهم من اجتهد وأصاب فكلمة الخطأ قد يعني قد تكون بمعنى الخطيئة والخطأ تعني بمعنى الخطأ في الاجتهاد الخطأ في الاجتهاد الخطأ في الاجتهاد هذا يعني ثابت يعني وكثير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يرجع ويتوسع في هذا الكلام يرجع إلى كتاب رفع الملام عن الأمة الأعلام وذكر في ذلك أحاديثة كثيرة ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه وعمر مخطاب رضي الله عنه وكلهم يعني كان يصيب وكان يخطئ كان يصيب وكان يخطئ لأنهم بشر لكنهم يعني ماجرون على اجتهادهم ماجرون على اجتهادهم فهذا الخطأ ليس طعنا في شخصه ليس طعنا في شخصه وإنما ردا لرأيه لأن هذا الرأي قد خالف نصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ال الخطأ يعني كما ذكر الشيخ السلام التيمية في بلوغه في رفع الملام إما أن يكون هذا الحديث لم يبلغه لم يبلغ ذلك الصحابي أو أنه لم يثبت عند ذلك الصحابي أو أنه فهمه فهما آخرون ولكن حتى هؤلاء لا تجدهم من أن تقول له إذا أخطأ الإمام الشافع أو أخطأ الإمام مالك أو أخطأ عمر رضي الله عنه في تلك المسألة أو أخطأ أو بكر رضي الله عنه في تلك المسألة تجده يعني لا يتحرك ولا يتكلم بينما إذا قيل له مثلا ابن باز أخطأ في هذه المسألة تقوم الدنيا ولا تقعد وكأنه تكلم عن نبي من الأنبياء أو قال بأنه فلان من المجاهدين أخطأ وتقوم الدنيا ولا تقعد مع أن خالد رضي الله عنه أخطأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه ما من صنيع خالد بينما يعني تصبح الآن جريمة من الجرائم وأقول هذا الكلام لأن هناك بعض الناس الذين حقيقة ليس لهم هم بيان الدين إنما همه من همز واللمز في من يريد أن يبين الحق وأن يبطل الباطل فيقولون هذا الشيخ الفلان يطعن في الشيخ الفلان وكأنه نبي من أنبياء الله جل وعلا وكأن فعله ها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله جل وعلا ليس عندنا في دين الله عز وجل رجال الدين, رجال الدين في الدين الكهنوتي والدين النصراني هم الذين كانوا يزلمون أنهم يتكلمون باسم الله جل وعلا. هم الذين اثارت عليهم أوروبا وكانت شعاره مشنق مش نقول آخر ملك مع آخر قص رجال الدين هم الذين يكلمون ب بوجه كراف ليس عندنا. كبير أمام دين الله عز وجل ليس عندنا عزيز أمام الله الحك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تؤمن عليه الفتنة كما قال عبد الله بن مسعود فليقتدي بمن مات فإن الحي لا ت... لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة المشكلة الآن عندنا نحن وليس عند غيرنا أننا يعني صنعنا أصناما وصنعنا أوثانا في قلوبنا حتى يغير ما بأنفسهم إن أردت أن يسمعك الناس تجعل رجالك واجعل علماءك كلهم كلهم تحت الدليل لا تطالب الناس لا تطالب بفلان أن لا يعظم العثمين وأنت تعظم الشيخ الفلاني وتقدم كلامه على كلام الله عز وجل لا تستنقص الألبان مثلا وشيخك الفلاني يخالف دين الله جل وعلا لا تنتقد الإخوان المسلمين وشيوخك يفعلون أفعيل الإخوان المسلمين يعني هم أبناء المرة أبناء المرة هم الذين ينتقدون ونحن لن ننتقد يا إخوان والله يعني سلكنا سنة الذين من قبلنا سلكنا سنة الذين من قبلنا أصبحنا الآن نسير في نفس خطاهم على نفس منهجهم على نفس طريقتهم نتلبس يعني زيهم نجتمع معهم نأكل معهم نشرب معهم إن أردنا أن نغير ما, ما, ما في واقعنا لابد أن نكون لله عز وجل نخلص وأن نكون خالصين لله جل وعلا قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه كذلك لنصرف عنه السؤال فحشاء، إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين وفي قرامنا من عبادنا المخلصين في يا إخوان آه يعني آه آه أتعجب أتعجب كل عجب يعني في مسائل يعني والله أتذكر قبل عشرين سنة وخمسة عشر سنة كان بعض الناس يأبى, يأبى أن يهادن أقل الناس هي بعض الرويبضات الآن أصبح يهاد يعني من هو أشد كفرا وأشد ضلالا وأشد انحرافا وكأنه في المسألة أصبح عندنا كما كما يعني يقال طاغوت مسلم وطاغوت غير مسلم ليس هناك طاغوت مسلم والطاغوت طاغوت طاغوت هو الذي يتجاوز حده كل طاغوت كافر كل طاغوت كافر لا يقال أن هناك طاوت مسلم وهناك طاوت غير مسلم كما يعني يكتب البعض في بعض المنتديات الطاوت هو الذي يتجاوز حده هو الذي يتجاوز حده أما الذي رفعه الناس وعبدوه من دون أن يرضى هذا ليس بطاوت إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقال ولا يجوز أن يقال بأنه طاوت لأنه لم يتجاوز حده إنما الذين عبدوه هم الذين رفعوه وكما قال صلى الله عليه وسلم كان لا تطروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم فالخلل قد يكون الخلل في العابد وقد يكون الخلل في المعبود لكن الطاغوت طاغوت هو الذي يتجاوز حده ويخرج قدره يخرج عن قدره ويخرج عن عن مكانته فإخوانا الله الله في أنفسكم الله الله في دينكم قبل يعني أن نتكلم عن الناس يعني كلنا نصيب وكلنا نخطئ والحياء لا تؤمن على الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوا بعضهم بل قاتل بعضهم بعضا ورفع بعضهم بعضا على بعض السلاح ونحن في المرة الماضية تكلمنا لكم في كلام الشيخ الإسلام من تيمية في صار من مسؤول أن المراجعة تنقسم إلى عدة أقسام إلى ثلاث أقسام قسم منها يعني آآ آآ كفر مخرج عن الملة كما راجع ذو الخويسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما انتقد ذلك الرجل فقال الآن كان ابن عمتك وقسمه قال هو معصية وذنب ويجب على الإنسان أن يتوب منه كما فعل يعني في صلح الحديبية ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان يعمل لذلك أعمالا يعمل لذلك أعمالا يعني تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله عز وجل وخير الخطائين التوابون واجزاكم الله خيرا السلام عليكم في صوت يا اخوة طيب بارك الله فيك شيخنا مهدي عمر شيخنا عندي سؤال كان عندك متسع من الوقت ليش تفحك اخونا تور طيب شيخ أنا بسؤال يعني بخصوص أهل العلم العلماء هل العالم أو رجل الدين يأخذ الرخصة أو يأخذ بالعزيمة يعني هذا آخر سؤال يا أخي ثور برجكت هل رجل الدين أو العالم يأخذ الرخصة يعني كعامة الناس أو يأخذ بالعزيمة وإن كان يأخذ بالعزيمة يعني فما هو موقف الشرع من سكوت المشايخ والعلماء عن الحملة الصليبية على مالي؟ ويذكرني هنا يعني موقف لي آه... على مالي. ويذكرني هنا يعني. طيب طيب أخونا إلياس بارك الله فيك لا تقفز كنت أقول يحضرنا هنا موقف للسلف الصالح يعني على ما أظن لأبذر الغفاري الذي قال والله لو وضعوا الصمصام على رقبتي وكنت أعرف آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله لا قلتها قبل أن تخصب رقبتي أو تهز رقبتي لا أذكر النص بالضبط يعني وعلماء زماننا يعني تأتي النوازل يعني على هذه الأمة ولا نريد من شيخنا تفصيل في هذا بارك الله فيك لكم المايك شيخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً يعني الأخ يعني السائل يسأل عن موقف العلماء في هذا الزمن العلماء يعني في هذا الزمان كما قلنا لكم أغلبهم قد صنع صناعة ليس بعالم بل والله يعني جلسنا كثيرا منهم. والله،, والله تجد يعني عنده من العلم اليسير أو أنه يعني كما يقال هذا الرجل يعني يكون للحيظ والنفاس فقط حتى أننا يعني مرة كنا نتناقش مع علي الحلبي فكان أحد الحيظ الذين معه وكان سعوديا فقال اه شيء فرد عليه يعني أحد الإخوة فقال له والله لو أتين الله جل وعلا ونحن جاهلون بالحيض والنفاس فإننا معدورنا بالجهل اتفاقا بخلاف ما لو أتيناه ونحن نجهل التوحيد فإن هذا مما لا يعذر المرء فيه فهؤلاء الناس هم صناعة صنعوا وشهروا وقيل عن وهذا الشيخ يعني كما قلنا لكم يعني يتكلم بحسب الوضع والمطلوب منه وتجد يعني يتبعه ويتداول هذا الرجل اسمه ما يطلبه الجمهور ما يطلبه الجمهور وما يطلبه الناس فيفتي بحسب اهواء الناس وبحسب اهواء الحكام وبحسب اهواء اسياد هؤلاء الحكام فما حق لا وغير مالي لعل بعضهم يتكلم الآن في مسألة مالي لأن يعني الوضع كما يعني اسمحوا لكم ويركب الموجة كما قل لكم أكثر أن أكثر من ينتصر العلم مما تركبون الموجات لا يصرون عكس الموجة ونحن قلنا لكم بأن الذي تركب الموجة نهايته يتكسر مع هذه الموجة مع هذه الموجة أهل الناس رسلت لهم هذا العلم ما تتعلس بفجالات أو هذا العلم وإذا الله من المثال قلت لنفس الكتاب لا تبين أنه يقول الناس لا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا فبئس ما يشترون العلم أمان أعطى عز وجل أو أحمد عز وجل إياه فإما أن تعمل وإما أن تكون من الذين قال الله عز وجل عنهم أنه مغضوب عليهم فمن يعني كان على علم وفسد قصده شابها علماء اليهود بل يعني كما يسميه بعض أهل العلم لا يسمون يسمون بعلماء الرجس يعني قليل فيهم كلمة علماء الصلاطين إنما هم علماء الرجز وعلماء النجس الذين يبدلون ذي الله جل وعلا ويحرفونه ويضللون الأمة إذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما كان سيف مشرعا ومصلطا على رقاب علماء أهل السنة والجماعة كان قد قاطع يحيى بن معين لأنه سكت ولم يتكلم بطل لا إلا في هذا الزمان يتكلم بطل لماذا له موقفا موقف قاطع فيه أقرانه وقاطع فيه أصحابه وقاطع فيه أحبابه كما قاطع يحيى بن معين عليه رحمة الله لأنه لم يتكلم أنا يقول يعني إذا, تكل إذا سكت العالم وفي رواية لم يتكيتا وسكت الجاهل وفيه لم يسأل الجاهل فمتى يظهر الحق متى يظهر متى يظهر الحق سنبقى هل... إلى متى سنبقى ساكتين يعني إلى متى سنسهرنا حتى يصدق علينا قول الله عز وجل فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيضون قوما الله مهلكون لأن الأمة أيها الأخوة منقسمة حتى التيارات منقسمة إلى ثلاث أقسام قسم يرتكب المنكر وقسم ينهى عن المنكر وقسم في النصف يقول لما تعبون قوما الله مبلقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة من ربي ولعلهم ينتهون فالمثل لابد من الأمر معروف والنهي عن المنكر لعين الذين كفروا من بني إسرائيل إلى على لسان داود وعيسى مريم ذلك يعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن عن منكلم فعله هم كانوا يتناهون لكن لا يمعوا في اليوم الآخر أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فالعالم ليست له رخصة ليس له لا يسمح له يعني أن يتنازل عن دين الله عز وجل لما محمد قاطع هذا, هذا, هذا النوع من العلماء ومدح نوعا آخر كما قلنا لكم كما مدح أحمد الحينما كان يقول ما أجوده لله بنفسه كان سخيا لله بنفسه أحمد بن نصر الخزاعي أحمد بن نصر الخزاعي عليه رحمة الله كان يترحم عليه كثيرا الإمام أحمد عليه رحمة الله لأن لأنه تبرع لله بنفسه قال ما رحمه الله ما كان أصحاف لله بنفسه حتى أن رأى كما قلنا لكم حينما حينما قطع كقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمعه الناس وهو يقرأ قول الله جل وعلا بقي معلقا سبع سنوات وهو يقرأ قول الله جل وعلا ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين هذا هو حال العلماء الصادقين ولذلك صار الإمام أحمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة في وقته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبوا وكانوا بآياتنا يوقنون وكما قال سيد علي رحمه الله إن كلماتنا تبقى عرائس من الشمع لا حياة فيها ولا حراك فيها حتى إذا ما ضحينا في سبيلها دبت فيها الحياة هؤلاء العلماء ليسوا علماء بل هم كما قال عنهم الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسرة هم على عماء هم على عماء وليس بعلماء هؤلاء على ضلالة ولا يؤخذوا منهم دين ولا يؤخذوا منهم فتوى الذين كانوا بالأمس بعضهم في مصر كان مع مبارك وكان مبارك ولي الأمر وبعد أيام وحينما انقلبت الموازين وانقلبت الكفة صار حسني مبارك أصبح طاغوتا من الطواغيت والله إن هؤلاء يعني لا أدري هم علماء أم على عماء بل هم على عماء فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فهؤلاء قد عميت صدورهم وقد عميت قلوبهم وانحرفوا وضلوا وأضلوا كثيرا من خلق الله جل وعلا وقالوا عن هذه الثورة بأنها الثورة المباركة ما ما هي المباركة؟ المباركة هي التي تنتج البركة. وتنتج الخير وتنتج حكم الله جل وعلا ماذا أنتجت؟ أنتجت ذبح الإخوة في سيناء وذبح الإخوة في كل مكان وطاردوهم وجعلوا العلمانيين مكانا والله أي لقوا من ينظر بنظر البصيرة يرى من الأمور العجاب المسلم لا تهزه لا تهزه الأمور نما ينظر بصورة الشرع قد يستغل هذه الثورات ويستغل لكن لا ينساق في برامجها ولا يباركها ولا يشد على أيدي الفاسدين فيها بل يعني يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولا حجة لأي عالم العلماء أن يخالفوا دين الله جل وعلا وكما قلنا لكم في مرات سابقة أن شيخ الإسلام من حينما تكلم في في العلماء المسلمين الذين يفتون الحكام بما يوافق مذهبهم قال والعالم متى متأفت الحاكم بما يريد كفر وخرج من الملة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلقه واش أخبار الله يحيي الأنصار الله يحفظك يا أخوة في صوت والله الحمد لله يا أخوة في خبر حلو يعني خبر جميل قرأته من أخ من إخواننا عن استقالة بندكت استاذة تاع الكهنة لعنا الله عليه